يا ايها الذين امنوا ان تضيعوا الذين تفروا يعدوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير ناطر سنلقي في قلوب الذين كفروا رعبنا اشركوا بالله بما أشركوا بالله ما لم ينزل به تلقانا ومأواهم النار وبئتمة والظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونه بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم, وعصيتم من بعد ما لا تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفتم عنهم ليدل لكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إتصيدون ولا تلون على أحدٍ والرسول يدعوكم ورسول يدعوكم في اخرى فتاسابكم غمنا بغما فاسابكم غمنا بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون